ليش بو ايش بو صغير هذا ايش ويا ولد يا ولد يا ولدي بو هذا أه. أه. نعم ايش بقطع فيني كذا انا شايفك كده جالس ساكت ولا اي هرجه تفتحها انا ايوه انا كده اصلا أفلن... خطير انا مره ليش سويت انت اليوم انا دوبي جاي من مضاربه مضاربه ايوه ايش سويت ضربت 10 قتلتهم شوية بس كيف اوصف لي لهم لي كلهم من من واحد لين عشرة واحد اثنين ثلاثة. مو كده يا انت هدى <تصفيق> من واحد الين عشرة علي قتلتهم واحد قتلت اثنين قتلت يا عبالله يا كيف أسمع يا مخدول أسمعني تمام لا علي قتلتهم انت أيوه. تمام اللي قتلتهم ال ولا انك قاعد تكذب عليا ها قتلته منهم ال10 ال10 وال كيف قتلتهم يا كذاب أنا اول شيء ثاني شيء جاني الاول وقتلته بعدين جاني ثاني وقتلته بعدين جاني الثالث وقتلته بعدين جاني الرابع وقتلته دان جاني الخامس وقتلته بعدين جاني السادس وقتلته بعدين جاني خلاص خلاص وقتلته جاني التاسع وقتلته جاني العاشر وقتلته خلاص على خلاص يا يا حمار جاني وقتلته انت قلت 10 والله كفشتك انك كذاب يمكن قتلته كيف آه ما ادري كيف كيف اوصف كيف آه انا خرجت من المدرسة ايه كل المدرسة شاط ضربتهم كلهم كلهم بقعن. بقعنطهم كلهم طعنتهم كلهم طعنتهم بالسكين بال... اللي حل القلم اللي نكتب فيه كيف جبت المسى مسى ولا سكين القلم قلم ايوه ضربته لا آه. اللي ناكل فيه الملعقه الشوكه هذه ما تعرفها ايش هذه ملعقه ولا قلم ولا ايش هالقد انت اسمع انت, إنت مح... شكلك انت انت, انت حق المضاربات عشان كذا ما تفهم الاشياء حق الكبار ايش بك بقى... انت في... في البيت احد ضربك انا ما حد يقدر يضربني لحد الان كم عمري كم عمري 69 سنه احد انا ما في احد ضرب كم عمرك انت 40 سنه كم هيد هيد وخمسين سنة واخر كلام 77 مرة يعني هي واحدة من الاربعه اللي قلتهم غالي والله غالي اقسم بالله انه غالي هيا قل ما اروح ترى فرصة دي. كم عندك انت ما ادري انت كم عمرك اخر شيء اخر شيء اخر شيء زبون انا مرة مرتين شوف عشانك صديق هي. راح لك ها واحدة ثمانين مرة خلاص واحد خلاص خليني سبع سبعين أحسن وسبعين خلاص ما أقدر أكثر من كذا ليش ليش ليش كذا أنا ولدت من زمان ما أدري متى ولدت ما تدري ما إيش اسم عمرك سنة سنة من سنة بالميلادي و طيب عمرك كم سنه عمره 1428 وكم عمر اسمك ما ادري ما أدري لا تحاول تتكلم معي كلام ترى بذبحك انت انا على الصد انت بطل ايوه انا دايما يجيبوني بس وانا اضرب الاطفال واضرب الكبار واضرب الصغار واضرب الوسط واضرب على كمان واضرب اللي اصغر من الوسط واللي اكبر من الوسط واكبر كل حاجه كلهم اضربهم ولا كل الناس واللي في الشارع واللي في البيوت واللي حتى انت وحدخانا وكلكم كلكم احبكم احب انا ايوه لو ما كنت بتضربني انا اضرب اللي يضربني واحب اللي يحبني وكل الحواري راسي مرفوع <تصفيق> <تصفيق>